تمهيد. تمهيد إن معركة تحريف معنى النص وتأويله على غير وجهه معركة قديمة بدأت منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم عندما بزغ قرن الخوارج الذين أرادوا تفسير النصوص الشرعية وفهمها فهما مغايرا لفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا بمقولات عجيبة وآراء شاذة غريبة مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فكفر المسلمين بالذنب والمعصية وخرجوا عن جماعتهم فقاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه على هذا الفهم المحرف الجديد والتأويل المبتدع لكتاب الله ولذلك قال لهم ابن عباس رضي الله عنهما عندما نظرهم أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره وعليهم نزل القرآن وهم أعلموا بتأويله منكم وليس فيكم منهم أحد انتهى قوله وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المعركة التي ستقوم بين المحرفين للنصوص عن معانيها وبين أصحابه والتابعين لهم بإحسان المتمسكين بفهمها على المراد الذي أنزله الله تعالى فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا جلوسا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علينا من بعض بيوت نساء. فقمنا معه فانقطعت نعله فتخلف عليها علي رضي الله عنه يخصفها فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضينا معه ثم قام ينتظره وقمنا معه فقال إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فقال لا ولكنه خاصف النعل قال فجئنا نبشره وكأنه قد سمع رواه أحمد فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مجاهدين من أمته يقاتلون على تفسير وفهم القرآن والسنة ليرد الناس إلى الفهم الحق لهما كما قاتل صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام على إثبات نزول القرآن وأنه من عند الله فالبعركة مع أهل التحريف والتأويل الباطل مستمرة لم تتوقف على مر العصور والأيام وفي كل زمان لها دعاتها وأربابها وفي وقتنا الحاضر يرفع راية التحريف فئام من الكتاب والمفكرين تحت شعارات مختلفة يجمعها المطالبة بتحريف دين الله وإعادة فهم الإسلام ليتوافق مع الواقع فمرة يرفعون شعار تجديد الفكر الإسلامي ومرة يدعون لتجديد الخطاب الديني واليوم تراهم يدعون إلى واليوم تراهم يدعون إلى تعدد القراءات ويطالبون بإعادة قراءة النص الشرعي ليخرجوا لنا بقراءة جديدة للإسلام تتواكب مع تطورات الحياة ومتغيرات العصر زعموا لقد أدرك أعداء هذا الدين أن الله تكفل بحفظ نصوص الوحيين فهي تتلى على مسامع الأمة صباح مساء ولذلك لم يكن لهم من مدخل يدخلون منه إلا تحريف معاني ودلالات النصوص الشرعية وذلك سيرا على منهج اليهود الذين قال الله فيهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة تتبع سنن من قبلها حذو القذة بالقذة، وجب أن يكون فيهم من يحرف الكلمة عن مواضعه، فيغير معنى الكتاب والسنة فيما أخبر الله به أو أمر به، فها هي معركة تحريف معنى النص الشرعي وتأويله قائمة في هذا الزمن، تصديقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، ولا يزال الصادقون المخلصون من هذه الأمة يصدون أولئك المحرفين ويردون عليهم قراءاتهم المحرفة لتحقيق موعود الله جل وعلا في حفظ الوحي لفظا ومعنى والعاقبة للمتقين.